الذي جعل لكم الأرض مهد وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة بميتان فأنشرنا به بلدة بميتان كذلك تخرجون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 وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكثور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أُنزِلَ إِلَى الرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أو من ينسأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن آناء أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون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 إلا قال مطرفها إن وجدنا آباءنا على أمته وإن وإن على آثارهم مقتدون قال أَوَلَوْ جَئْتُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ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 ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمل لبيوتهم, لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون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 ولاذ فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت وهذه الأنهار تجري من تحت أ فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يشاد يبين فَلَوْنَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَوَاهِرَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَسِمِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا تَقَمَّنَّا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ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 إن هو إلا عبد أنعنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه علم للساعة فلا تمتغن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يقذنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جَئْتُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَأْخَذُونَهُ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 الاصِلَّاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُسْتَقِيمِينَ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ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 وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْطَحِ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ